وي وي وي والفتك بزاف انا والفتك ندير نقتل بيك الدنيا من ورا عرفتك ندير نعيش بلا بيك الا كتب الفراق ما نقدر في يوم نخليك قلبي ليك دغيا يشتاق لا تخليني ما يهديك بلا بيك غادي نحمق عشان ندير والفك صعي قلبي ما يتنساش وبلا بيك انتا يا الحبيب حياتي ما تسواش لي يا تدي وتجيب واناش تلغضراناش ولي يا تدي وتجيب واناش تلغضاناش هذه لك أخي عمر قدام منساوش ساره اي يا خويا هيشان اي أخوي Hors That's <laughs> good.